بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في الدرس السابق نتحدث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد رأينا المصنف رحمه الله قسمها إلى قسمين إلى الشمائل الداتية أي الشمائل التي تعني هيئة الإنسان خلقة الإنسان جبلة الإنسان التي خلقه الله عز وجل عليها والقسم الثاني وهو الشمائل الأخلاقية التي هي مكتسبة فالقسم الأول لا دخل للإنسان فيه ولكن الله سبحانه وتعالى والذي يختار له الحاله التي يكون عليها فيها من لونين من عرقين من نسبين من من من أمور المختلفة واما الأخرى فهي المسمى بالمكتسبة الأخلاق المكتسبة معنى المكتسبة اي أن الإنسان يكتسبها بنفسه نعم اصل هذه الأخلاق موجود في الإنسان لأن الفطرة هي صفحة بيضاء صفحة ناصعة صفحة نقية إذن هي قابلة لأمور قابل للاتقاد والاشتعال بنور هذه الأخلاق كما قال الله سبحانه وتعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال العلماء قلب المؤمن يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قلب المؤمن يكاد يجيد الحق ولو لم يكن هناك داعين إلى ذلك الحق يعني كاد ولكنه يأتي الهادي فيهديه يأتي الوحي فيرشدون قل قد عيض رحمه الله واما المكتسبه الاخرويه فسائر الاخلاق العالية الأخلاق العالية يعني الفضائل الشيم المكاري والآداب الشرعية من أو يعدد من الدين من أهم من التي يتخلق بها الإنسان الدين أي أن يكون متدينا لا أن يكون منفلتا من الشرع لان يكون متسيبا في, في تعامله في هذه الدنيا ولكنه يكون متدينا معنى المتدين الملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى لأن الدين هو الممارسة هو الممارسة والممارسة قد تكون خاطئة وقد تكون صائبة فإذا كانت على وفق الشرع على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ممارسة صائبة وإذا كانت على غير ذلك فهي ممارسه غير غير صائبه ولهذا سمي الدين دينا لان معنى الدين في اللغه الجزاء كما تدين تدان فالمتدين بالوحي والشريعه واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجزى بالخير خيرا وبالاحسان احسانا والمتدين بامر اخر أي الذي يجعل ديدنه وحياته وشغله أمورا أخرى غير اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجازى على ما على ما يفعل كل نفس بما كسبت رهينا الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذن هذه الأمور مكتسبة أي الإنسان فيها حظ للإنسان فيها حق الاختيار حق الممارسة وأما المكتسب فمنها الدين جاء في القمة لأن الإنسان بدون دين لا معنى له لا معنى لوجوده ما تقول شيء واحد اللي عنده الدين راه عايش راه ما عايش ورد إن شاني أكا هو الأبصار يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إن شاني أكا هو الأبصار ما معنى الأبصار مقطوع عن الله مقطوع عن البركه مقطوع عن, البركة مقطوع عن الاخره مقطوع عن الصلاح والصالحين مقطوع عن كل شيء إذن فهو أبطر لا قيمة لوجوده ما عنده, ما عنده القيمة في وجود دياله لأن عندنا ف... عندنا الوجود وعلة الوجود الوجود هو الخلق وعلته العبودية لله سبحانه وتعالى فإذا لم تكن هذه العلة فما معنى وجودك؟ نعطي نعطي مثال بسيط جدا هذا إيش كيعني هذا مكبر صوت إذا كان هذا ماخدمش ماكيت الله الصوت واش عنده قيمة بس يجي يكون هنا لا قيمة له واحد جهاز جهاز معين اللي خدمة معينة ولكنه لا يؤدي زي كلام تشتريه تأخذه من السوق لا قيمة له تلاجة ولكنها غير شغالة لا تبرد ما فيها ما, ما تقبلش واش لا قيمه لها ما دامت لا تؤدي وظيفتها التي صنعت من اجلها وظيفة الإنسان العبودية لله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانسا إلا ليعبدون يا ابن ادم خلقت كل شيء من اجلك وخلقتك من اجلي كما يقول الله عز وجل في الحديث في الحديث القدسي أن الإنسان خلق الله عز وجل له كل شيء ومصدق هذا حديث القدسي القرآن الكريم متاعا لكم ولأنعامكم وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ولكن الإنسان لمن خلقه الله عز وجل ولماذا خلقه الله عز وجل هل خلقه ليأكل ويشرب ويعيش لا خلقه للأدية وظيفه فالعيش أي الأكل والشرب واللباس و. الأمر الأخرى كلها وسائل وأدوات وليست غايات ليس تحركتنا في هذه الدنيا وأكلنا وشربنا ومنامنا وكل ما نمارسه وتجارتنا ليست هي الهدف ليست هي الغاية كلها وسائل لغاية واحدة هي العبودية لله سبحانه وتعالى والعلم بعد ياتي العلم لأنه عماده لا دين بدون بدون علم الله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم فعلا أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك يرفع إله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما من انما إنما يخشى الله من عباده والآيات كثيرة التي هل يستوي الذين يعلمون والذين يعني الآيات كثيرة التي تحتوا على العلم والعلم باختلاف أنواعه وأجناسه مفيد في التدين مفيد في علاقة العبد بربه كيف ما كان التخصص لديك أنت التخصص مثلا في علوم الأرض في علوم البحار في علوم الفضاء في علوم الرياضيات في أي علم عندك في تخصص إلا وتجد وراء ذلك العلم أمورا تدلك على الله سبحانه وتعالى تدلك على صنع الله الذي أتقن كل شيء كيف تكون طبيبا ولم تصل من خلال ممارستك للطب الى وجود الله سبحانه وتعالى كيف تكون عالما بالارض وطبقات الأرض وما سخر الله عز وجل فيها من الكائنات والاكوان لكي تكون صالحه للحياه ولم تصل من وراء ذلك الى وجود خالقها سبحانه وتعالى وخالقك يعني أي علم اذا استطاع الانسان ان لا يحول بينه وبين العلم الهوى الهوى بحدو وضد العلم يتبعون إلى الظنة ومات هو لنفس ولقد جاءهم من ربهم والهدى أمل الإنسان مات منها. يعني أن الإنسان ما يجعلش الهوى بينه وبين العلم لانه اذا تجرد عن الهوى فانه سيرى النور نور الحق بنور العلم نور الحق بنور العلم ولكنه إذا كان, إذا كان له هو وكان, وكان في نفسه حظ حظ للهوى والشيطان فينه سيعمى رغم العلم سيكون اعمى من الذي لا يعلم شيئا اعمى من العوام الذين لا يقراون ولا ولا يكتبون الشيطان كان اعلم ولكنه نظرا لما في نفسه من الهوى ضل رجل من بني اسرائيل اتاه الله عز وجل ايات ولكنه اخلد الى الأرض وتابع هواه اذا الهواء الهواء هو ضد هو الحائل بين الرؤية الصحيحه بالعلم وبين الرؤيا التي فيها غبش والتي فيها تضليل العلم بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم لان احنا نتكلم في للرسول صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي من العلم ما لم يؤته احد من قبله ولا من بعده هذه لا تناقش هذه لا تناقش ويقول صلى الله عليه وسلم عن علمه لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قريلا ويقول عن علمه صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأثقاكم أعلمكم بالله والعلم بالله ورأس العلم ويقول بصير رحمه الله عن علم النبي صلى الله عليه وسلم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأذيب في اليتم يعني يقول كفاك لكي تعلم ان هذا الرسول مرسل من عند الله ما لديه من العلم مع اميته ما تخرج من المدارس ما تخرج من الكليات ما تخرج ما قرا على الاخبار ما قرأ على المساره ما قرأ على ما قرا على احد ولكن العلم الذي جاء به ابها كل واحد أبهر كل واحد من هؤلاء لم يتعلم ولكنه عالم هذه هي المعجزه شيء واحد مثلا الى تفوق لا تفوق في العلم نقول بدل مجهود نقول هذا السيد هذا بدل مجهود ره درساه وقرأه وحصل على الشوائد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر من هذه الطريق وإنما منحة من الله سبحانه وتعالى منحه إياها حيث أعطاه من العلم ما لم يعطي لأحد من بعده كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم أيضا كفاك التأديب في اليتم يعني اليتيم أصلا أو اليتم عادة كيف كي يكون ليتين بعادة غير مربي غير مربي علاج لأنه ما كانش باه ما كانش مو ما كانش واحد ياخذ بيدو هو مسكين كي هكذا كذا إليس الله عز وجل قد يخرج كذا إلى ما يصر الله عز وجل وقطا قتك لا تلان فقد الشيء لا يعطيه ولكنه إذا كان يتيما وكان متأدبا هنا يكون تكون الغربة هنا يكون الاستغراب نقول كيف طلع هذا الرجل الامي عالما كيف طلع هذا الرجل اليتيم متادبا هذا كله يدل على ان هناك رعايه فوق رعايه الوالدين وعطاء فوق عطاء الممارسه والاكتساب تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم الوحي ليس بالاكتساب الاكتساب نعم الاخلاق بالاكتساب ولكن الوحي ليس بالاكتساب يعني أنه شيء واحد مثلا ويطلع شيء جبل وبقية حنات في ذلك الجبل ويتضرع ويبتهل ويسهر في قيام الليل حتى إنزع عليه الوحي واش ممكن لا أبدا أبدا إذا لم يكن اصطفى من الله عز وجل ما قدش يكون إذن ليس بالمكتسب نعم تكتسب كل هذه الأمور الدنيوية ولكنك لا تكتسب لا تكتسب الوحي العلم شيء عظيم جدا في حياتي المسلم فديننا دينه العلم وأول كلمة نربطت الأرض بالسماء اقرأ اسكت اقرأ ياج أول كلمة نزلات في الوحي اقرأ بسماء ربك الذي خلق قل العلماء كل أمر ديبال كأن الحديث كل أمر ديبال لا يبداو فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطار أي حاجة بغيت الشرع فيه قل بسم الله ولكن علاش هنا قال اقرا باسم ما قالش بسم الله اقرا علاش قدم الاقرا على باسمي قال لي الاهتمام هنا بالقراءه لان القراء اهم لانه يقدم للاهتمام يقدم المفعول به للاهتمام يقدم الخبر للاهتمام يقدم ما حقه التاخير للاهتمام به قدم الجار والمجر للاهتمام عليه توكلت والاصلو توكلت عليه ولكن للاهتمام عليه توكلت وعلى الله فليتوكل المتوكلون كان قدم المعمول على العامل من أجل من أجل الاهتمام هنا قدم لإقرأ عليك على بسم الله بسم ربك للاهتمام بالقراءة ولكون هذه الأمة ينبغي أن تقرأ وينبغي فعلا قرأت هذه الأمة وأنارت العالم وهي التي كشفت أو أزالت غشاوة الجهالة عن وجوه الناس هي التي حدثت هذه الطفرة التي ترونها هذه الطفرة التي ترونها في الكون كله بسبب هذه الأمة وبزوج فجر هذه الأمة. أما الغرب فقد كان العلم بالنسبة إليهم في وقتين من الأوقات كان العلم بالنسبة إليهم يعني يعني شر ينبغي الابتعاد عنه ويعتبرون أن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة. شجرة العلم، لأن آدم أكل من الشجره فعرف بعض الأشياء، فقالوا إذن من خطيئته أنه تجرأ على العلم إذن من من تعلم شيء لدرجة أن من بحث من بحث وقال بأمر لا يعني يخالف معتاده الناس يحرقه لأنه مرق لمارقين الذين قالوا صدور الأرض والذين قالوا كذا والذين ماذا فعلوا بهم؟ حرقوه ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أماني يعني كي على الأماني ما هي هذه الأماني؟ أن الحبار والرهبان يكتبون السكوك الغفران للناس ويقول لهم أنتم مغفور لكم ليس بينكم وبين الجنة إلا أن تموتوا بلا صلاه بلا صيانة بلا ولو هكذا هك سك الغفران خذ واحد بغي يفتحهم مشى عند واحد الحبار قال لي جهنم وش فيها شي بلا يبقى خوين ولا يعني كلها خويا واحد ما منها بلاسة. اللي الله الله يزنك بخلانا بغيتها كلها. حجز جهنم كلها. وخرج الى الناس وقال ايها الناس لا تشتروا مقاعدكم في الجنة. لأن ليس لكم من الجنة. اما جهنم فقد اشتريتها. ما عندكم الحق في جهنم ديالي. ففضحهم فضح فاحرقوه. فانتهى الامر باحرقه. ولكن لما احتكل العالم الغربي بالعالم الاسلامي عن طريق الغرب الاسلامي. الغرب الاسلامي. عن طريق ابن روجت عن طريق العلماء الكبار المسلمين بدأت أعينهم تنفتح بدأوا يدركون هذه الأمور بدأوا يدركون هذه الحقائق يعني فطفروا هذه الطفرة التي ترونها ترونها نعم والعلم والحلم من الأخلاق المكتسبه التي يكتسبها الإنسان الحلم والحلم هي القدرة على تحمل الاذى الحلم والقدرة على تحمل الأذى. طبعا الإنسان يؤذى في هذه الحياة، يؤذى من طرف أبيه، من طرف أمه، من طرف زوجته، من طرف أخيه، من طرف جاره. يعني هذه هذه الدار دار الابتلاءات، والابتلاءات تأتي من أقرب الناس إليك. بماذا تقاوم هذه الابتلاءات؟ تقاومها بالحلم، تحلم عنهم، تصبر عن أذاهم. فاذا لم تستطع ان تصبر فلست حليما فاذا لم تستطع ان تتحمل فلست حليما فالنبي صلى الله عليه وسلم لديه من الحلم ما يقلب اعداءه اصدقاء لديه من الحلم وتحمل الاذى ما يجعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني يسع بصدره الرحب يسع الناس كلهم يسع الناس اجمعين ولامثله كثيره يعني اذا رجعت السيرة وتبحث تجد النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط على ما يدل العادة يدل على الحلم الرجل أودي في نفسه وأودي في أهله وأودي في بلده وأودي في أصحابه وأودي في جميع مناحي حياته ولم ينتقم لنفسه قط يعني بلغ درجات عالية في الحلم درجات الكمال في الكمال البشري في في الحلم والصبر بعد الحلم يأتي الصبر والصبر هو حبس النفس على ما تكره والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا ضرب المثل العالي في هذا الباب صبر حبس النفس على ما تكره النفس تكره المقادير ولكن المقادير لا بد ان تنزل تقابلها بالرضا النفس تكره المشاقات او المشاق ولكن لا بد من حمل النفس على المشاق طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما يبدو لنا أحيانا مشقة ليس في نظر الشرع مشقة إنما هو تمحيص إنما هو ابتلاء يجتازه الإنسان ولا يقع له شيء بعض الناس مثلا ينظرون إلى الصيام فيه نوع من من المشقة صعيب أنك تتفرق مع المكلة من الصباح التالي العشية ولكن إذا صمت ودخلت في هذه المدرسة وجدتها مريحة وجدتها مدرسة مريحة للجسم، مريحة للنفسي مريحة للروحي مريحة للمجتمعي فيها من الفوائد فوائد الإراحة التي تريح الناس يعني كثيرة وكثيرة جدا قبل أن تدخلها رمضان هذا العام جاي في السيف صعيب كيف نريد باش نصوم في السيف كل طويله طويلة فيها 17 ساعة ولا 17 ساعة ولا عمال كذا إلى خير ولكن بل كي يجي ودخل فيه كتلقى من أروح الصيوف التي رأيتها من روح الصيوف جمعوا صيفين من أرواح الصيوف التي التي رأيتها عندما تصوم في, في في الصيف على كل حال الصبر قسم العلماء إلى الصبر على البلاء والصبر اللي للمقادير والصبر على على الطاعة إذا لم تصبر لا تصوم ولا تصلي ولا تقوم قيام الليل ولا تقرأ ولا تجتهد إذا لم تصبر لابد من الصبر اذا لم تتحمل كيف تصل الى إلى شيء لهذا البعض الاول ما صفحات من صبر العلماء صفحات من صبر العلماء وجب فيه القصص قصص العلماء في صبرهم وتحملهم من اجل بلوغ المقاصد ولهذا الله سبحانه وتعالى ما تحدث عن البحث عن العلم وانا كنجبز بزاف القضيه القضايا ديال العلم لحضوري لحضور الطلبه معي فلولا نفر ما قالش فلولا ذهب ولا ساعه ولا شيء عباره اخرى راه نفرت ما فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفه ليتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون معنى النفرة يعني الخروج بالاندفاع الخروج بوحد نوع من طاقة التي تشعل الإنسان يستطيع أن يستمر لأنك إذا خرجت بطاقة كبيرة لا ترجع إلا بنتائج إيجابية ونتائج كبرى ولكن إذا خرجت بطاقة باردة الى قبلوني نمشي ولا ما قبلوني شيء من ما نمشي راه غترجع غدا الغدا ولا بعد غدا غادي ترجع تقول لها ما قبلوني شيء على كل حال الصبر على البلاء أو للبلاء البلاء الابتلاءات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون وغديرت بلاصه الصبر هنا الرضاء الرضاء بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره والصبر عن المعاصي نفسك تشتهي شيئا قد حرمه الله عز وجل عينك تشتهي شيئا قد حرمه الله عز وجل يدك تشتهي شيئا قد حرمه الله عز وجل كف وسياتي وستاتي العفه وهي نوع من نوع الصبر لان العلماء يقولون الصبر هو جماع المكارم وان اختلفت الاسماء فانها تعود الى الصبر فيقول الصبر عن الشهوه عفه والصبر في ميدان الجهاد شجاع. والصبر على الطاعة والصبر على العبادات طاعة والصبر للبلاء رضا فما من خلق كريم إلا وللصبر فيه حظ وافر إلا ودخل فيه الصبر ما من خلق سام ما من خلق مرغوب فيه إلا وللصبر فيه وللصبر فيه نصيب الصبر والشكر من الشيم التي تكتسب وحرص عليه الإنسان أن يكون شاكرا والشكر من العملة النادرة من الأشياء النادرة القليلة جدا لأن الشكر ليس أن تقول اشكر الله بلسانك الشكر لله بلسانك نعم هذا جزء منه ولكن ليس أهمه الأهم في الشكر الأهم في الشكر أن تصرف ما أعطاك الله عز وجل من النعم في طاعة المنعم شكر أدات أن تقوم بها للعبادة لله عز وجل شكر المال أن تصرفه في الوجوه التي أمر الله عز وجل بالصرف فيها شكر الأولاد أن تربيهم على الإسلام أن تنشئهم على الإسلام كل نعمة فالشكر الشكر فيها هو مدى هو أن تكون, أن تكون تصرفاتك فيها وفق مراد الله عز وجل إذن فالشكر معناه الحقيقي هو صرف المنعم عليه صرف المنعم عليه جميع ما انعم به الله عز وجل في طاعه المنعم افتع الله سبحانه وتعالى ان تقابل العطاء بماذا بصرفه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى تكتسب المال وتصرفه في الحرم انت لست شاكرا عندك الصحه والعافيه ولكن ما ما ما, ما لست شاكرا وقليل من عبادية الشكور قليل قلال قلال هذه الناس وقليل من عبادية الشكور الله يجعلنا وياكم منهم العدل من الصفات التي يكتسبها الانسان ايضا العدل ومعنى العدل الانصاف ان ترى الخير خيرا حيثما كان وان ترى الشر شرا حيثما كان هذا هو العدل لا ان ترى ان ترى نفسك كله خيرا وترى الآخرين كلهم شرا وإذا ارتكبت مخالفة تبحث عن من تنسبل له هذه هذه المخالفة لو لفوا لن ما فعلت كذا ها هذا غلط تبر تبرو أهل النار من من من من زعمائهم وملئه يقولون لولا انتم لما لما كنا في هذا في هذا المكان لولا انتم أنتم الذين أكرهتمون على الكفر والآخرين قال لهم لا نحن وأياكم في الهمي سوا فصوره <تصفيق> <تصفيق> قال الذين استكبروا للذين قال الذين استكبروا للذين الذين انتم انا نحن صددناكم عن الهدى بعد اذا كنتم مجرمين وقال الذين ضعيفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اتامرون ان نكفر بالله ونجعل له أندى. وغيرها من الايات المعنى واضح ان الانسان لا ينفعه القاء التبعيات على الغير لا تقول كلما كلما كلما وقع لك شيء تبحث عمن تعلق عليه هذا هذا هذا الامر وتقول فلان هو الذي فعل لك كذا هو لمحاسبه الذات ابرز ابرز مثال في هذا في هذا الباب موقف الصحابه رضي الله تعالى عنهم من وقعات احد وقعات احد نهزم فيها الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومات منهم سبعون رضي الله تعالى عنهم عن شهداءهم وعن الآخرين، فقالوا أن هذا من إنجاز شيء، هذا الشيء من يعني كيف قلبوا على من يلقوا التبع، فقال لهم القرآن الكريم قل هو من عندي انفسكم هذا الشيء من عندكم من سماه، ماشي من شجاعة أخرى، ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي انفسكم صابتون مثلها، يعني في بدر. قتل المسلمون سبعين وأسروا سبعين مئة ربعين في حد ماتت سبعين من من الصحابة ولم يكن هناك أسر إذن هم أصابوا مثليها ومع ذلك قالوا أن هذا من الجاد شيء قال قل هو من عندي أنفسكم إذن مراجعة النفس ونقد الدات هو الذي ينفع الإنسان ويجعله عدلا فيما بينه وبين عباد الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول إني حرمت الظلمة على نفسي وجعلته بينكم محرمه فاذا حرم الظلم فانه موصوف بماذا بالعدل واذا نهانا عن الظلم فانه أمرنا ان نكون عادلين وعدولا يعني ان نكون ان نكون عدولا يقول علماء العدل نحتاجه عند المخاصمه فاذا لم نستطع ان نقوم بالعدل فلنكون متحبين لأننا إذا كنا متحبين فلسنا في حاجتين إلى العدل إذا كنا متحبين لسنا في حاجتين إلى العدل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لو أحببت لك ما أحب لنفسي وتحب لما تحب لنفسك لي ليس هناك مشكل ليس هناك سبب لدعوة العدل لاستدعاء لا العدل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكرين لما نصبه قاضيا على اهل المدينه بقي سنه كامله لم يتقاضى اليه اثنان سنه كامله حتى واحد رفع عليه قدم استقالته الى الله يرزق بخير الناس محتاجين القضاء اي ما محتاجين العدل لانهم عدول والعدل لا يحتاج لمن المنصف في نفسه لا يحتاج لمن الى من ينصفه الى من ينصفه والعدل والزهد من الاخلاق ايضا المكتسبه الزهد أن يكون الإنسان زاهدا ومعنى الزهد ما معنى الزهد الرغبة عن الشيء والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى ولكن هذا الرغبة عن الشيء لا يفهم منها أن الزهد هو ترك الدنيا لا يفهم منها أن الزهد هو التعلق بدير من الأديار أو ب بزاوية من الزوايا ويبتعد عن الحياة الدنيا كلها لا هذا هو الزهد الذي يحط عنه الشرع نعم هو زهد ولكن تصور لو ذهبنا كلنا إلى هذا النوع من الزهد ما الذي سيحدث فراغ يكون فراغ في الحياة الزهد الحقيقي هي أن تكون الدنيا في يديك ولا تكون في قلبك هذه هو ذوي المقاس من قياس الزهود وهو زهود عبد الرحمن بن عوف وهو من اغنياء الصحابه وزهود سعد بن الربيع وهو من اغنياء الصحابه وزهود عمر بن الخطاب وهو من اغنياء الصحابه زهد وهكذا زهود عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين اهل المدينة بين القادمين اي المهاجرين والانصار كان عبد الرحمن بن عوف من المواجرين كان من نصيب سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف ترك كماله في مكه وترك اهله في مكه وقيا فريدا وحيدا فذهب به سعد بن الربيع الى بيته وقال له انت الان اخي كل ما املكه فنصفه لك من الاشجار من المال من الطعام من البهائم الانعام حتى الزوجات عندي اكثر من زوجة انظر إلى أحبهن إليك أنا أطلقها ثم تتزوج بها شوفوا أحد السخاء عظيم جداً السخاء عارم ما كتصورش ف... في نحن نص دي ذاك اللي عندك نص دياله كله تعطيه لشي واحد في سابه لله لا خوف لا طمع قدر عندنا الامتحان ما شاء الله يقول لي خلينا في المحك بلا ما دخلناش للمحك هذا تخلّي ما نجح سعد من الربي نصفه لك ولكن هذا السخاء العارم وهذا الجود العظيم قابل قابلوا عبد الرحمن بن عوف بجهد أعظم منه الجهد أعظم منه فقال له جملتان بارك الله لك في أهلك وملك جلّوني على السوق بارك الله لك في أهلك وملك شوف المقابل شوف التقابل هنا الذين ليسألون الناس إلى مع الذين يحبون ويثيرون على نفسهم ولو كان بهم خصاصة هكذا أوصفه في القرآن الكريم فدل على السوق مرت أيام وتزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى أيام إيشي شهور تدرون ما السبب لأنه قال لأخيه بارك الله لك فبارك له هو إذا أردت أن يبارك لك ربك فادعوا للاخرين بالبركة أنا كنت أرسنا يا رب أعطيني وما تعطيش الجاري يا رب أعطيني بحدي وما تعطيش الفلان لا خطا إذا قلت للآخرين يا رب أعطيهم كذا يا رب منحهم من الخير كذا فإنه يقول أنت اولى به وإذا قلت يا رب تسلط عليهم كذا يقول لك انت اولى به اللي خرجت من فمك انت اولى به اذا كانت مزيانا انت اولى به اذا كانت خايبه أنت, انت اولى بيه. فعبد الرحمن بن عوف تصور معي لو لو مثلا قبل قبل العطاه ديال سيدنا سعد بن, بن الربيع شحال خصو باش يتزوج اقل شيء ثلاث شهور العدة ستخرج من العيد ولكنه مرت ايام فتزوج إذن ما هو خير له؟ واشي يعتمد على الله ولا يعتمد على سعد الرابعة؟ ها؟ ليه نخصوه هذا يطلق إذا تلق ستخرج من العدة والعدة ثلاثة قروق والمطلقات ويطربسن بأنفسهن ثلاثة قروق هو تزوج ذهب إلى السوق كان هناك سوق بينقينقع سوق اليهود يبيع في الأقط ويشتري استفضل أقطان وشيط شوية البركة تزوج تزوج تلاقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في واحد في من زناقي المدينه فائده به يفوح في قال له ما هي يا عبد الرحمن ما هي كلمه ما هي بمعنى شنو ملك مالك انت هكذا نشط مع راسك وقت فوح بالطيب ما هي يا عبد الرحمن قال تزوجت يا رسول الله طبعا طبعا تزوج قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كم سقتها ساله عن أهم اركان العقد هو صداق قال كم سقتها قال وزنانا نواتين من ذهب ذاك ديال الذهب قال هنا بساطة أوليم ولو بشاتين يعني درت أهم لهو, لهو الأركان بقاتلك السنة بقاتلك السنة على شو السنة؟ على شو السنة هذه؟ واش السنة هذه ولا واجبة؟ هي في, في, في عندما ننظر إلى من منظور الفقه هي سنة ولكن عندما ننظر إليها من منظور المقاصد والغايات هي فريدة لأن معنى الوليمة ومعنى العرس اشهار والإشهار يحصن الإنسان من انتقاد الناس يحصن الإنسان من لسنة الناس إذا تزوجت والناس اللي في معك في الحومة وعارفين بأنك مزوج ما غادش يكون مشكلة ركبتي معها في السيارة هي زوجتك شيء معها للسوق هي زوجتك يعني لي ماشي مشكل هتسيد الزوجة دياله ماشي بس ما كي ولكن لو لم يعلموا عرفوك بأنك أعزب مزوج واحد النهار خرجتين تهو الزوجة ديالك منظر ماشي كالجي هتسيدة للي هتسيدة ها شكين بنتهم يتسألون ها سيهلكونهم ماشي أنت يعني سيهلكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من الصحابة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم جهزة الصحابة وققوا النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد كى تتكلم مع سيدة حفصة سيدة, سيدة صفية فأسرعا في خطاهما دهوا يمشو في حالتهم بشهم يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي كي هضر مع السيدة قال نبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية شوف, شوف الوضوح شوف ما تكون قالوا يا رسول الله ما عاد الله أن نظن بك سؤا قال نعم أعلم ذلك ولكن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فخفت ان يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا كي عليهم النبي صلى اذا حتى انت باش ما يتهلكوا الناس بين لهم بانك مزوج اه بس ما يتركوا اي الله في في, في قذفك وسبكك واشتميك ونسبتي الشر اليك يقول لهم راه انا مزوجة عبض الله اه انهم هذا هو واوليم ولو بيشات لان عبد الرحمن بن عوف في الصف الاول في المسجد عبد الرحمن بن عوف من الـ من ايش من العشره العشر المبشرين بالجنة عمر عبد الرحمن بن عوف من السابقين الى الاسلام عبد الرحمن بن عوف من الستة الذين اختارهم عمر للشورى كيف يخفى امره وهو اقرب الناس الى الرسول, على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء يكون بين هذا الشيء يكون واضح فمرت الايام واصبح عبد الرحمن بن عوف من اغنى المدينه التي كانت قوافله يعني تفوق 70 جملا وثمانين 80 جملا في قافله واحده تاتي من الشام وتغدو الى الشام على كل حال جاءت ايام عمر في زمان الرماده فاذا بعبد الرحمن بن عوف جاب واحد التجاره كبيره جدا الى المدينه فتلقاه تجار المدينه قالوا له باذن هذه هذه السلع نعطيها في كل درهمين درهمين قال هناك من اعطاني اكثر في كل درهمين ثلاثه دراهم هناك من اعطاني أكثر في كل خمسة درهم خمسة 5 هناك من عطاني اكثر وهذا شيء بزاف لان التجار عزيز عليهم الازمه عزيز عليهم إلى كين كي فقدان فقدان السلع كيغتنموا الفرصه باش يبتزوا داك اللي بقى في جيوب عباد الله احتكار يشريوا من الغني باش يبقاو يبيعوا بالتقسيط بثمن اللي بغوه او يحتكروا ولكن هو قال لهم كين واحد الغني اللي يقسم داك الشيء قال شكون السيد السيدة قدر يعطيك أكثر من, من خمسات أضعاف يعني خمسمائة في المئة قال يوم الله الذي قال من جاء بالحسنه فله عشر مشي خمسة عشر أمتالية فهي في سبيل الله فذهب بهذه الجمال وأوقفها على باب المسجد ودعا عمر رضي الله تعالى لكي يفرق على فقراء المسلمين هذا هو الزهد بعينه ما ملكت الدنيا يوما قلبه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه انت لو كان زيك هذا الخير ماغاديش نعس ماشي بالهم والغم علاش لانه كيخاف عليه من ناحيه العطاء أن, ان الله سبحانه وتعالى يعطي لي للغني حتى لا يكفر ويحرم او يحرم الفقير حتى لا يكفر لان لو اعطى للفقير هذه كدخل في مقادير الله سبحانه وتعالى لو اعطى للفقراء ما اعطى للاغنياء لتجبروا فضغط عليهم بشيء من الفقر ولو حرم الاغنياء لا لا تصع عليك هذا التعبير فضغط الله سبحانه وتعالى الاغنياء بالغنى وعلى الفقراء بالفقر اللي بغيتنا نقولوه في هذا في هاد هو ان الفقراء يرجى له الغنى والغنى يخاف عليه من الفقري. اذا بيس تغيش تعيش على الامل ولا تعيش على الخوف? الفقير دايما عايش على الامل والغني دايما عايش على على, على الخوف. لأن, لأن الفقير ما عندهش ولكن يقول غدا ان شاء الله يفتح الله سبحانه وتعالى. دايما كي يعيش في الامل ما ابيق العيشة لولا فسحة الامل بينما الغني عنده شي حاجة في الدو? وكي غف عليها بين, بين عاشية وضحها كي يقول لاتشي اللي اسميتو? غد يزول الشيطان يعيدكم الفقرة ويامركم, ويامركم بفحشة نعم إذن ف... فالزهد هو أن تملك الدنيا لا أن تملكك الزهد هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهد في الدنيا يحبك الله واذهد مما في أيدي الناس يحبك الناس إذا أردت ما حبث الله عز وجل فأقبل عليه سيرسل إليك الدنيا سيرسلها ما تقلبش عليها وإذا عرض أن يحبك الناس، فازهد في معيدهم. سيعطونك دنياهم، سيعطونك دنياهم. ولكن إذا زهد، ازهد فيها. الله يجزيك بخير خود. ولكن إذا قل زيرا أرى، شنو غي يقول سير في حالتي. يعني إذا كنت أنت طالب، هو يجم عراصه. إذا كنت زهد، هو لك الله يجزيك بخير. واحدة أرجو أن تقبلها. أرجو يرجو أن تقبل. ان تقبل عطائه يرجو ان تقبل, أن تقبل كرمه اذا في هذا شوف الاسلام كيف كيربي على على هذه على هذه الاخلاق ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد مما في ايدي الناس يحبك الناس فتكون عند ايدي النعمه الصالح في هذا الرجل الصالح والتواضع من هذه الاخلاق التواضع والتواضع هو وخفض الجناح واخفض جناحك لمن اتبعك من من المؤمنين معنى خفض الجناح أن لا تتكبر على الناس البطر والكبر ليس من خلق المؤمن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبتين من كبرين التواضع أهل الجنة متواضعون صفات أهل الجنة التواضع أخلاق أهل الجنة التواضع وصفات أهل النار التكبر والاستكبار والعياذ بالله وليس في الدنيا أكثر الناس تواضعا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي تأخذه الأمى فتذهب به حيث شئت الرجل الذي يجالس بلالا ويجالس صهيبا ويجالس فلان وفلان من حتى قال المشركون كيف نؤمن بهذا الرجل ونستمع إليه ويجلس إليه عبيدنا ويعني صغارنا وضعافنا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط يجلس للأغنية للكبار لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستمي لهم فأعرض عن عبد الله بن أمي مكتوم أعرض عنهم أمي نجل استمالة قلوب هؤلاء فقال القرآن له عبس وتولى أن جاءه لعمة وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فسنبعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تالها كلا لا تعودش كلا فكان بعد ذلك يقول ابن أم مكتوم مرحبا بمن عاتبني فيه ربي مرحبا بمن عاتبني فيه ربي يعني الناس لا يحتقر الناس إلا إلى الحقير إلا الحقير ولا يكبر الناس ويعطيهم قيمتهم إلا ما كانت له قيمة ولا يعرفوا لأهل الفضل فضلهم إلا دو إلا دو الفضل فلا تحتقر الناس فالقيمة التي نتميز بها خفيه وهي التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم وما يظهر لنا لا نستطيع ان نحكم عليه او له ولكن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى اذا توضع العفو من شمات من شيم المسلم ومن سماته العفو ان يكون عفوا يعفو ويصفح ويتجاوز فالنبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويتجاوز لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحداً يعني بجريرة من غير أن تكون هذه الجريرة يعني هي العدوان على الإسلام والمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي يعني, يعني ينتقم ولا لي فمن من سماته صلى الله عليه وسلم ومن شيمه العفو والعفة أن يكون الإنسان عفيفاً والعفة هي البعد عن ما حرمه الله عز وجل نعفة في المأكل نعفة في المشرب نعفة في الملبس العفه في لمنكح العفه في هذه الامور ويكون الانسان بخير وعلى وعلى خير من هذه الشيم كذلك الجود الجود والجود يكون من قلب يثق بما عند الله اكثر مما يثق بما عنده انفق وانفق عليك ولا تخشى من ذي العرش اقلالا الانسان عندما يجود لماذا يجود لانه يثق بان هناك جواد كريم يعطيه أضعاف ما, ما أنفق وما انفقت من شيء فهو يخلفه الذي لا ينفق فليس عنده ثقة في الله عز وجل ولكن عنده فقط ثقة فيما, فيما يملك والعياذ بالله وما ما عندكم ينفد وما عند الله باق من هذه الخصال كذلك الشجاعة وليس هناك أحد من أشجع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان نبي صلى الله عليه وسلم ليخاف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحجب ويهرب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليختفي عندما نرى مثلا بعض المواقف التي ربما تفسر على النبي صلى الله عليه وسلم يختفع وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرسم يرسم الطريق وقضى شر الى إلى هذا في درس سابق اختفائه في غار تورين وتغييره للاتجاه. النبي صلى الله عليه وسلم يرسم الطريق لضعاف المسلمين ولكن عندما يجد الجد فالنبي صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس عندما يجد الجد تجد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وقد هرب الصحابة يقول أن النبي لكديب أنا من عبد المطلب يرتججها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط الميدان والمشركون محيطون به وكذلك في أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يلوي عن, عن, عن, عن المشركين يقاتلهم كان النبي مواقف شجعة كذلك في في بدر كذلك في موقف اخر في يومين من الايام سمعوش شي حاجه في المدينه سمعوش شي حاجه في المدينة. شي هبه كان شي غزو غيدخل على المدينه فنفضل جمعه في في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد انقصده بيته ليتسلح لياخذ فرسه وحسامه وسيفه النبي صلى الله عليه خرج الى باب المسجد فاذا بفرس لابي طلحه فركبه بدون سرج وبدون فس فسابح به سبحا يعني طار ماشي كي يجري طار قال النبي صلى الله عليه وسلم لجهة الصوت ومالقى ولو ورجع لقى الصحاب عاد كي وجدوا عاد كي يجتمعوا في باب المسجد فقال لهم لا نطرعوا لا نطرعوا ما تخافوا الشراء ما كي نوال قضى الغرض هو يعني مشال هل... هذه هي الشجاعة ماشي سيروا سيروا, سيروا ليهم أنا هنا لا تكون أول... أول من أول من نعم سير اليوم لا وقال رسول الله وقال نبي المسلمين تقدموا واحبب إلينا أن يكون المقدمه أن يكون المقدمة شجاعة شجاعة ليست هي التهور الشجاعة ليست هي القاء النفس في التهلكه الشجاعة ليست هي الحركة بدون قصد مش هي هذه الشجاعة مش من خلط بين التهور والشجاعة الشجاعة هي وسط بين التهور والجبن وسط بين التهور والجبن الجبن مذموم والتهور مذموم والشجاعه بينهما ممدوحه الشجاعه بينهما ممدوحه تقدم عندما يحتاج الامر الى الاقدام وتحجم عندما يحتاج الامر الى الاقدام وتقدم وتحجم لهدف لان احيانا قد تكسب بالاحجام اكثر مما تكسب بالاقدام قد تكسب بالاحجام أكثر مما تكتبون بالإقدام من مثلا من فتح قنوات أخرى للحوار للسلم إلى آخر يعني أمور كثيرة جدا قد ينفع فيها الإحجام والشجاع والحياء من الأخلاق الحميدة كذلك الحياء ونختم بهذه الصفة لأنها أم المكارم ام المكارم وام الشعب شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة كلمه كلمة اله الا الله, الله وأدنها إما تصلد عن الطرق والحياء شعبة من الإيمان يعني أن الحياة هو الذي يغرس في الإنسان هذه الشعب الاخرى هو الذي يحثه على القيام بهذه الشعب الأخرى فإذا فقد الإنسان الحياة فقد فقد الشعب كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فصّن عم أشيت إلى ما بقاش الحياة رهادك شو عبد الخول غير مشيوا تم غي في حالته إذا فالحياة ركيزة مهمة جدا والحياة عوتيني مشي هو وسط بين الخجلي وبين الوقاحة وسطون بين الخجلي والوقاحة الخجل مذموم الخجل ما يقدرش يقول الحق ما يقدرش يتكلم ما يقدرش ينصح ما يقدرش يأمر بالمعروف ما يقدرش ينها عن المُنكر هذا مش في صالح في صالح, في, في صالح ولا في صالح المجتمع ولا في صالح الدعوة ولا في صالح إلى خيره أيضا الكلام القبيح والجرأة على النطق بكلمات النابية أيضا ليس من, من المرؤة ليس من أخلاق المؤمن ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما هوى وتذكر الموت والبلاء وتلتر الاخره على الأولى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء قولوا ما تسمعون وستغفروا الله عليكم وإلى حلقة أخرى بحول الله وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين